Imam an Nabiyyin لأن I need to يا اي يا ملاك الفداء يا ترى جبل ارضيا جبلك كفي باه تفى مشفوها في الصحراء علم والحجر صلى وسلم ببرا هي تتسلم وعليه ظلمال يا اي ما من يا, يا ملاك الفداء يا الاولياء زماني في كتسان. وقفاك المحيب قتسيا. ومسوق قتسيا. وعدوح قتسيا. واكتسا ثوب النكال. يا امام الانسيائي. يا ملاذا الانسيائي. يا, يا زماني والطفاح في القلب ساكن مدحو للعقل فاكر مدحو للقلب سائل والحب معادن يا امام الاختيار يا منار الاختيار يا سراج الاول هيا والمعاني هي هزتني. والطبائي حي رسمي. بشه حالي يا غير حال. يا امام يا ملاذ الاصطياء. يا قراج الاولياء. زمالي فيك احساس. يا امام الانبياء. يا ملاذ الاصطياء. يا فراج الاولياء. يا ملالي فيك يا يا امام العذيا يا ملالد الاسيا يا سراج الاولياء يا ملالي فيك يا يا ملالد الاسيا يا بلاد يا مالك راعيتي يا جماع يا إمام يا يا ملاك يا فرقى يا كراهي أو يا ملك يا محمد يا حبيبي يا محمد صديقي وأجرني من من يا محمد حطيتي في رحمي بالله دي تنوذر اثقال او كل غنم يوما الساز يوما يو في عيادتي في يا محمد يا محمد يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا يا مولانا يا مولانا يا محمد يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا يا من مع آل الخليل يا محمد يا حبيبي يا محمد قد بيبي ورجيني لذيذي ترانمك يا محمد يا حبيبي يا محمد قد بيبي واهديني لذيذي of a television Thank you. on من الا ابن امرني وانما تغيرني ما حبوا المحبوا على القلطر يسكنه وذالوت سيفا يا الى I'll be there to hold to Gracias. و اخي من لا Dunhai lo, lao lao رسوله leka shi pi We are the الله Look, I'm not a saint. I'm not even a saint. But